بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندما إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العلي رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي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 أما لهم الذكرى وقد جاءه رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاتف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن با منتقلون. ولقد تَمَّ بَيْنَ قوم قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ كَمَا عَالَوْا عَلَىٰ وَإِنِّي عَبْدٌ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَمْ تُرْجُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَبِرُوا فَدَعَا رَبَّهُ أَمْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُطَّبَعُونَ واترك البحر رهوًا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وذروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ساكين كذلك وأورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بن إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان آليا من المسرفين ولقد اخترناهم على إنهم على العالمين وَأَفِيمَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ مُبِينٍ إِنَّهَا ليقولون ليقولون إن أُلَّا إِلَى يَقُولُونَ لَيَقُولُنَ إِنِّهِ إِلَّا مَوْتَةً الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْفَرِينَ فَأَتُو بِآمَانِئَمَ إِنْ كُنْتُمْ خَاطِئِينَ أهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ طُبَّةٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَابُودِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا إِبْتِنَى مَا خَلَقْنَا هُمَا إلَّا بِالْحَسْتِ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ قَائِمَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنِ الْمَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِنَّ رَبَّكَ يَرْحَمُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مِنْ مَشْجَرَةِ الزَّقُّومِ إِنَّ شَجَرَةَ الأثين طَعَامُ الْأَثِيمِ إن شجرة الزقون طعام الأفين كالمهر يغني في البطون كالمهر يغني في البطون كغني الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء زخيم ثم صبوا فوق رأسه من ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المستقين في مقام أميم في جمّات وعيون يلبسون من سندس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 فإِنَّنَا يَسَّرْنَاهُ بِالْفَالِكِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سَوْفَ تَقِبُ إِنَّهُمْ مُقْتَبِلُونَ